حسبها ليله مو كل ليله بالعمر تحسبها ليله ليله بلا ضلال المنتظر هي احلى ليله مو كل ليله بالعمر تحسبها ليله ليله بلا ضلال المنتظر هي احلى ليله بس كنا نحب بالعمر بس ما هدينا ضحك باسمع بمهدينا طهر امشى جيلة معتني مو امشى جيلة جيلة وكلي ليلة بالعمر تحسبها ليلة آه آه آه آه تحسبها ليلة ما بي بعدها نحتمل بعدك يا غالي يا المهدي كل هذا البعد فوق احتمالي ما دي بعد بعدها نحتمل بعدك يا غالي يا المهدي كل هذا البعد فوق احتمالي يقصر بعمر شماغ بالطول الليالي خوفي انت غايب والعمر يعلن رحيله وكريمي ليلة بالعمر تحسبها ليلة ليلة بلاد ضرور المنتظر هي أحلى كنا بنحب العمر بس ما عرفنا هدينا ضاع كنا بنحب العمر يمتا نظهد محبت أو طيبة حنانة يمتا تفيع للبشر خيمة أمان يمتا نظهد محبت أو طيبة حنانة يمتا تفيع للبشر خيمة أمانة كل شي ارتجيتك هل ما أنا و الصبر وقنتظر ماكو وسيله اللي ليلة بالعمر تحسبها ليالي ليالي ليالي الضمار منتظر هي احلى ليل بس طولنا رحل بالهوى واسمع تهدينا ضغس طولنا رحل بالهوى واسمع تهدينا ضغس شجينه معتني مو ان بالعمر تحسبها ليلا. محتاجك بقند الهوى والمحتاجة مختان جروح اللي جيتك مر بيها نسمة محتاجك بقند الهوى والمحتاجة مختان جروح اللي جيتك مر بيها نسمة يا نبض قلبه يا عشق سر يا دمه لو جا دربك على الجمر حافحتني بس كونا لحك بالعمر باسمع بمهدينا ضار بس كونا لحك بالعمر باسمع بمهدينا ضار الله يمشى جينا معدني مو أمشى جينا جينا وكلي ليلة بالعمر تحسبها ليلة تحسبها ليلة